عن ابي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنهما قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الكلام أ ر ب ع سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد ا ل آ ي ا ت ب ر ك ة و أ ن ت م تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا ف ض ل ة من ماء فجاءوا ب إ ن ا ء فيه ماء قليل ف أ د خ ل يده في ا ل إ ن ا ء ثم قال حي على الطهور المبارك و ا ل ب ر ك ة من الله فلقد َََْ رايت َُ الماء ََْ ينبع َُُْ من ِْ بين َِْ أ َ ص َ ا ب ِ ع ِ رسول َُِ الله َِّ صلى ََّ الله َُّ عليه ََِْ وسلم ََّ ولقد َََْ كنا َُّ نسمع ََُْ تسبيح ََِْ الطعام ََّ وهو ََُ يؤكل ُْ رواه البخاري عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص يذكر عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن يكسب كل يوم أ ل ف ح س ن ة ف س أ ل ه سائل من جلسائه كيف يكسب أ ح د ن ا أ ل ف ح س ن ة قال يسبح م ئ ة ت س ب ي ح ة فيكتب له أ ل ف ح س ن ة أ و يحط عنه أ ل ف خ ط ي ئ ة رواه مسلم وعن أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي رضي الله تعالى عنه قال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 فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها رواه مسلم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم وعن أ ب ي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال يصبح على كل سلاما من أ ح د ك م ص د ق ة فكل ت س ب ي ح ة ص د ق ة وكل ت ح م ي د ة ص د ق ة وكل ت ه ل ي ل ة ص د ق ة وكل ت ك ب ي ر ة ص د ق ة و أ م ر بالمعروف ص د ق ة ونهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم م ئ ة م ر ة حطت عنه خطاياه و إ ن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري